Book 2 40 Waahedon wa Arbaoen Waahed wa Arbaoen Waar is Attawjih Attawjih Waar is die toeriste inlichtingkantoor? اين مكتب الاستعلام السياحي اين مكتب الاستعلام السياحي هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطه المدينه هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق Hel yomkin huna hajz ghorfa fie funduk? Waar is die ouw stad? Ayn hy al-medina tul-kadyma? Ayn hy al-medina al-kadyma? Waar is die katedraal? Ayn hy al-katedraïya? Ayn al-katedraïya? Waar is die muziem? اين هو المتحف اين المتحف waar يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد waar يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور Waar kan mens kaarkies koop? Eine jomkinoe shirae tevaakira safar? Eine jomkinoe shirae tevaakir safar? Waar is die haave? Eine lmina? Eine lmina? Waar is die mark? Eine sook? Eine sook? وَارْ إِسْ دِي كَسْتِيَوْرِ؟ أين القصر؟ وَنِيرْ بِجِنْ دِي تُوْرِ؟ متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ وَنِيرْ أَيْنَغْ دِي تُوْرِ؟ متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Hoe كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Ek wil graag 'n gids hê مرشدا يتحدث الالمانية. اريد مرشدا يتحدث الالمانية. Ek wil graag 'n gids اريد مرشدا يتحدث الايطاليه أريد مرشدا يتحدث الايطاليه ik wil graag مرشدا يتحدث الفرنسيه اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه